في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وامام المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين واسال الله العظيم ان يتقبل عملنا وان يغفر زللنا وان يوفقنا لما يحب ويرضى انه على كل شيء قدير وبعد ايها الاحبه فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم الى حكايه جديده من حكايات رمضان وحكايه اليوم هي حكايه العدل حكايه لاحد القضاه المشاهير اسمه شريح بن الحارث رحمه الله تعالى كان معروفا بصرامته في العدل حتى انه قضى على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه في خصومه كانت بينه وبين يهودي وكان ذلك سببا في اسلام اليهودي حين راى القاضي يقبض على امير المؤمنين حكايه اليوم كانت بين هذا الرجل وابنه فقد جاءه ابن له يوما وقال يا ابي ان بيني وبين قوم خصومه في امر او في مساله واريد ان اعرض القضيه عليه فان كان لي الحق خاصمتهم وان لم يكن لي الحق لا اخاصمهم ولا ادخل في خصومه معهم يعني هو يستشير اب كانه يستشيره انا ادخل معك يعني اخبرك بالقضيه وانت ترى ان كان الحق معي اذا ادخل في القضيه وانا مطمئن وان كان الحق ليس معي يبقى اريح نفسي ولا ادخل في القضيه فقال له قص يا بني تكلم فقال القصه كذا كذا كذا فقال له انطلق يا بني فخاصمهم روح خاصمهم ارفع قضيتك ورفعت القضيه اليه وسمع من ابنه نفس الكلام اللي قاله له ووافقه على ذلك الخصوم ثم قضى على ابنه لان الحق عليه ورجع الولد الى بيته كئيبا محبطا حزينا يقول لولا ان اكن اخبرته لما لمتو لقد جعلني اتعرض لرفع قضيه خاسره وهذا يسئ الى الى اخر ذلك ورجع الرجل الى ابنه ووجده في هذه الحاله من الكآبه فقال له كلاما يوزن بمثاقيل الذهب ويكتب بماء الذهب في تاريخ العدل الانساني ماذا قال هذا الرجل العادل لابنه قال يا بني والله لا انت احب الي من ملء الارض من امثال هؤلاء الذين خاصمتهم ولا انت اعز علي من عيني ولكنك لما عرضت علي القصه واخبرتني بالقضيه علمت ان الحق مع خصومك فكرهت ان اقول لك ان الحق مع خصومك فلا تخاصمهم فتذهب فتصالحهم على بعض حقهم فاردت ان ترفع القضيه لاستوفي الحق لهم يعني ايه الكلام ده يعني بيقول له انا ما رضيتش اقول لك ان الحق كان مع خصومك تقوم انت تروح تقول لهم طب يا جماعه بقى مش عايزين نرفع القضيه تعالوا نتفاهم فما دام هنتفاوض يبقى هم هيتركوا شيء من حقهم وانت بذلك تاخد شيء ليس من حقك يعني كما يفعل كثير من الناس يحصل تصالح فيتنازل بعض الاطراف عن بعض حقه حتى لا ياخذوا في الارتفاع الى القضاء الى اخر ما هنالك من امور فالرجل لصرامته في العدل ولانه لا يعرف المحاباه في دين الله تبارك وتعالى اراد ان يأخذ خصوم ابنه حقهم كاملا. فما ارداش يقول ابنه ان قضيتك خسرانة. قال لرفع القضية. حين ترفع القضية يستوفي القاضي الحق لاصحابه. هذا كلام يعني اه عظيم جدا. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والارض. والذي قامت عليه السماوات والارض. وهذا الذي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 لا تتبعوا الهوى فيدفعكم ذلك الى عدم العدل وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا والحبيب صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا قيمه العدل هذه فيقول فيما اخرجه الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا المقتصدون اي العادلون يكونون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون في احكامهم اذا كانوا قضاه او ائمه او حكاما وفي اهليهم وفي ما ولوه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البيهقي عن ابي هريره من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره يعني كان العدل هو الغالبه عليه فله الجنه ومن غلب جوره عدله فله النار وايضا اخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر ما لم يظلم ما لم يتبع الهوى ما لم يجر فاذا جار عرج وتركاه اذا بدا قلبه يميل الى غير الحق او الى احد الخصوم بغير وجه حق ارتفع الملكان وارتفع عنه التسديد والتاييد والتوفيق والارشاد ومن ثم وقع في الهاويه والعياذ بالله حين يكون القاضي عادلا حين تكون هيئه القضاء عادله لا يياس الضعيف من طلب الحق ولا يطمع المتسلط ولا الظالم في ان ياخذ حقوق الناس والعدل ايها الاخوه ليس مجرد عدل في قضيه ولا في مجلس القضاء فحسب ولا في الحكم فقط وان كان هذا اوضح واهم مظاهر العدل ولكن العدل يبدا اولا في النفس في احساس النفس بوجوب العدل والنصفه حتى لو كان ينصي ينصف غيره من نفسه ان نصف حتى من النفس وهذا الذي نراه في قصه هذا الرجل الا القاضي العادل هو رجل يحب ابنه اعز ابنه اعز عليه من عينه واحب اليه من ملء الارض من مثل خصومه ولكن العدل احب اليه من كل شيء لانه في نفسه امتلات نفسه بالعدل الانصاف هو حاله نفسيه يربينا عليها الاسلام وخلق اصيل يعودنا عليه الاسلام حتى ننصف من انفسنا قبل ان ننصف غيرنا وان كان الحق عليه يرجع اليه صاغرا ذليلا لا يتكبر على الحق ولا يميل مع الهوى وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من احداث صور الظلم التي يدفع اليها الهوى فيقول فيما اخرجه الترمذي وصححه الحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه اذا كان عند الرجل امراتان متزوج زوجتين فمال الى فلم يعدل بينهما او مال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه ساقط يعني تخيل المنظر الرهيب حين ياتي يوم القيامه نصفه ساقط لأنه لم يعدل وهذا أمر في الأسرة لم يعدل بين المرأتين والله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل إن كان هناك أكثر من زوجة فالعدل أباح الله لنا الزوج بأكثر من زوجة لكنه أمر بالعدل فإذا خفت العدل وإذا خفت أن لا تستطيع أن تعدل فلا تتزوج غير واحدة هذه صورة من صور العدل التي رب الاسلام عليها ابنائه لا بد من الانصاف من النفس وعدم المجامله في الحق ولو كان احد الخصمين حبيبا او قريبا وهذا ما كان النبي يفعل ويربي عليه الامه حتى راينا هذا القاضي العادل راينا النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يجامل في الحق قريبا ولا بعيدا حينما سرقت المراه المخزوميه والقصة عند البخاري ومسلم عن عائشه وبنو مخزومهم من عليه قريش اهتمت قريش الامر هذه المراه هذه امراه شريفه ستقطع يدها فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يجرؤ عليه الا اسامه حب رسول الله اسامه بن زيد فجاء اسامه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه والله يا ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ايها الناس انما ضل من كان قبلكم لانهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد ويمن الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها اي لا مجال للمجامله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حينما جاء اليهودي يطلب دينه من النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب فيه غلظه وجفاء وقام اليه سيدنا عمر وهو يسمعه يقول للنبي انكم يا بني عبد المطلب قوم مطل او اصحاب مطل يعني تماطلون ولا تردون الديون قام اليه سيدنا عمر و يعني جذبه وانتهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر انا وهو كنا الى غير هذا منك احوج ان تأمرني بحسن القضاء وان تأمره بحسن التقاضي ثم يأمر سيدنا عمر ان يرد اليه حقه ويزيده لقاء مروعه هذا هو العدل الذي يبدا بالانصاف من النفس وعدم المجامله للقريب وعدم المجامله للحبيب ثم يصير هذا خلقا في الناس وتخيل امتنا لو سار هذا العدل خلقا اصيلا فيها اذا لعز الناس وسادوا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا العدله في انفسنا وفي احكامنا واقوالنا وافعالنا انه ولي ذلك والقادر عليه والى لقاء اخر استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم موعظه